بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّمَّا مَيْن ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناقصور أوصهم عند ربهم المجرمون ناقصور أوصهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الفاحشات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 خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا فلا يسمعون أو لم يرو أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون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 لأنهم منتظرون